انها باء الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلاكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم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 وَذُرُوا وَيْنٌ وَنَخْلٌ ۚ طَلْعُهَا هَضْبٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ وُيُوتاً فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فأخذه العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرو المؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم